موسوعه ا ل ن ا ل و ر ا ل ل إذا س ي للعلوم إذا يسري هل في الاسلاميه ذ ي كيف فعل ر ل الذي التي ل م يخلق م ث ل ه ا ل ب ل ل ا ا د وثمود ذ ي ن ج ا ب ا ل ص خ ر ب ا ل و و ا د ف ر ع و ن ب ا ل أ و م الاسلاميه اسماء الله ا ل ف س ا د فصب عليهم ربك سوط عذاب إ ن ربك لبالمرصاد ف أ م ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا م ب ت ل ا ه ربه فأكرمه ونعمه, فاكرمه ونعمه فيقول ربي أ ك ر م ن فقدر عليه رزقه فيقول, فيقول ربي اهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحثون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إ ذ ا دكت ا ل أ ر ض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا و ج ا ء يومئذ بجهنم يومئذ ي ت ذ ك ر ا ل إ ن س ا ن وانا وأن له, وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا م و ث ق و ث ا ق ه النابلسي للعلوم ن ة الاسلاميه ربك ي ف د ي في ع ب وادخلي ج ن え<音楽>